بسم الله الرحمن الرحيم موقع أهل السنة بسم الله وياهو ويا. نقدم لكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه ومن تبعهن بإحسان الله يوم اللي أما بعد تقدم الكلام عن السبق وبعض ما يتعلق به من احكام فمجرا الحديث الى الكلام عن المسابقات الترويجيه الشيخ خالد بن عبد الله المصلح له رساله ماجستير طبعت اخيرا بعنوان الحوافز التجارية والتسويقية انتهى فيها الى نتائج بحثية نختار اليوم بعضها سنقرأ اهم ما فكرت ان كان في تعليق سنعلق ان شاء الله تعالى قال فمن أبرز النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث ما يلي من أبرز النتائج التي توصلت إليها ما يلي واحد أن الحوافذ المرغبة في الشراء هي ما يقوم به البائع أو المنتج من أعمال تعرف بالسلع او الخدمات وتحث عليها وتدفع الى اقتنائها وتملكها من صاحبها بالثمن سواء كانت تلك الاعمال قبل عقد البيع او بعده قال تعرف بالسلع او الخدمات شركه الاتصالات بتقدم لك خدمات شركات السياحه والسفر بتقدم لك خدمات سواء كان حج عمره المحلات التجاريه بتقدم لك سلع هذه الجهات بتحرص على انها تحفزك على الشراء في ذلك على الشراء ازاي بإعلانات تجارية إعلانات زي ما بيحصل الآن في الفضائيات أو غيرها فواصل كذلك إعلانية عن سلع أو خدمات أو تكون في الجرائد أو تكلف مندوب تسويق أو مندوب توزيع يأخذ عينات ويلف عشان يقنعك بالشراء فبيعرض عليك المنتج ويبين لك مميزاته قد يغريك بشئ ذائد يقول لك لو اشتريت كمية معينة حصل حد فلان من الشراء نديك كمية كذا مجانا او اذا وصلت معنا لغاية كده نديك تذكرة صفر مثلا مجانية لما كان تحدده داخل مصر او خارج مصر حاصل او مش حاصل حاصل طيب اذا المراغبات الشراء لا تنحصر في كونها سلع يعطيك اياها قد تكون ايضا خدمة يعطيك اياها وقد تكون اعلان مش هيدي لك حاجة بس هيؤلم قال اثنين انا الحوافذ المراغبة في الشراء كثيرة متنوعة الا ان من ابرزها الهدايا والمسابقات والتخفيضات والاعلان والدعايه ورد السلعه والضمان والصيانه واستبدال الجديد بالقديم دي مراقبات على اقتناء الثلع الهدايا ممكن لما تشتري يديك هدية على الثلع أحانا أنت اللي جاء أصلا منزلها ملفوف معها إيه يقول لك هدية مجانية أما هدية من نفس النوع يقول لك اشتري ثلاثة بسعر أربعة أو اشتري اثنين وخذ الثلاث مجانا أو يديك هدية غير المنتج اشتري مثلا اثنين وخذ مكسوصة ولا خذ مغرافة ولا خذ معالجه ولا شامبو ولا بالظ؟ حاضر دي موجوده ولا لا؟ موجود المسابقات اعاود السلعه ترود مش ينزل مسابقه عليها لكن مرتبطه بيها اما انك تشت... تكون تدخل مسابقه بالقبول كان تكون مثلا اسئله في مجله او جريده عشان تشترك لازم تكون ايه؟ كومانات تاخد بوست بصوا الكومانات بصوا الكومانات بشتري الجديده يبقى لك او يقول لك انت هتلاقي في المنتج اللي هتشتري قطع تجمعها القطعه دي اذا ركبت في الاخر مثلا صوره تلفزيون مديهولك صوره كوره مديهالك تركيب معروفه دي اه هتطلع لك صوره عجله تقطع كده تركب فتطلع صوره يدهاني طبعا احنا لو فرضنا ان هي 10 قطع عاوز يركبه عشان يكمل الصوره ممكن تشتري مين كيس صح وانت حارس على الشراء كل ما يجي حد يشتري وممكن لو ماكش فلوس تلاقي واحد دول فند البجاله اللي يشتري ياخد منه ايه القطعه اللي جوه بقى ساعه ان شاء الله نحطنا هذه الاشياء الهدايا والمسابقات والتخفيضة عاوزك تشتريه فينزل تخفيضه يكون عندنا خاص مثلا يصل إلى سبعين في المنطقة والإعلان والدعاية واضح ورد السلعة أضوم يقول لك ايه اخذ اشتري مثلا من العسل اشتري مثلا من العسل دي ما لو ما عجبكش حتى لو اكلته كله هدينا للبرطمان وخد ثمنه بيحصل ليه بس باخد من الاعلانات انا وقفت عليه بنفسي <تصفيق> انا اقول لك انا هقف عليه بنفسي خد <تصفيق> بالك اصل اما انه في مكان بعيد جدا فلو رحت مش هترجع له تاني او انه جوال انا كلم المكان لمكان تروح له فين خد بالك اكن انا وقفت على ذلك بنفسي واللي اشتري ولو ما ادبكش ان شاء الله تخلصوا كله هات لي بس البرطمان بيشترط عليك تنده على البرطمان عشان مش هتلاقيه عادي كده غالبا وانا اديك الثمن كام فبيغريك بالشراء طبعا بيكون ثمن ثمن غالي غير المعتاد لان هو بيقنعك ان ده نوع جديد اول مره ينزل انه ما حصلش قبل كده أو رد السلعه يقول لك احنا نضمن لك الاداء نضمن لك الجوده اول ما صوتها اتغير اول ما يحصل في حاجه مثلا احنا نضمن رد السلعه اهو يبقى لك بضمان كل ما كان الضمان مدته اطول يبقى انت ايه؟ كنت عندك رغبة؟ الشراء نضمن ان احنا نصلى حالك لمدة عشر سنة مرات شفت على باب على دكان واحد سباك كاتب يعني نضمن التركيبات اللي بينهم بها لمدة خمسين سنة صحيح كاتب ايه على المحل فانت هتضطر ايه؟ تروح تاني روح تاني طبعا سنة سنة سنة سنة بيكون جفل ومش خلاص بيعملوا حركات عجيبة اشترط الصيانة استبدال جريد بالقديم موجود في بعض البلدان يقول لها هكذا ارتك الجديمة واخدوا احدا جديد بس طبعا دي ما بيعملهاش لما يشتبط شروط معينة انك تشترك اشترك معين شهري ساقد كده اشتراك ثابت فات ان شاء الله تفصيل هذه الاشياء طبعا في مرغبات اخرى مثل النقاط اللي بيوضحها لك على استعمال دقائق من الهاتف او شراء شيء لا او نقاط يوضح لك اذا جبت له زباين كل ما تجيب زبون يسجل لك نقاط إذا وصلت عدد محدد من الزبائل ف تنتقل من كذا الى كذا ويعطيك حوافز معينه قال ثلاثه ان الاصل في هذه الحوافز وغيرها من المعاملات الحل والاباحه ما لم يقم دليل التحريم والمنع تذكرون في اول كتاب البيوع ان الاصل في جميع عقود الحل كمان حرم عقدا تعليه الدليل 4 قال اسباب التحريم في المعاملات او الغم او الغرر او الربا او الميثل او الكذب والخيانه او كانت المعامله تفضي الى محرم كثير من الاعلانات غير واقعيه صح يا ابراهيم كانوا بيقولوا في الاعلان اللي انت كنت رايح تشتروها ليه اسمه سوبر ايه سوبر برو كان اعلان بييجي في قناه من القنوات الفضائيه بصرف النظر عن اسمها ايه بيقولوا اللي ياخده يعمل ايه اللي يفضل يبقي اللي ياخده هينجب طبعا حصل الموقف ده اه سوبر برو صرف النظر عن القناه الممكن قناه فضائيه بتعلن عن منتج ان اللي ياخده هيخلف يعني لو عنده تاخر في الانجاب او كده المهم ففي واحد من الدوله العربيه الخرجيه اتصل على واحد معرفه هنا عشان يروح يشتري له من القاهره كميه ويبعتها له عشان هو عنده تاخر في الانجاب فكان الاخ ابراهيم سعيد الحافظ انه راح الشركه بنفسه اكتشف نصب كذبهم وانهم انهم نصرفون باعتراف واحد من من يعمل معهم يعني الناس يستهويها كل غريب اعلان ينزل ومش عارف ايه وطبعا في قناة فضائية و... فاعتشر ان في طلوح تكتشف ان الامر غير ذلك تماما طبعا هو بيكون الشركة حصلت ملايين حتى لو طلعت ج... ايه مش ايش كلمة حتى لو جفرت ما هوش حسرات كثير من الاعلانات بتكون فيها كذب تضليل غير واقعيه خمسه قال جواز الهدايا التذكاريه احيانا شركه بتوزع هدايا الكريم اما على الزوار اللي بيزوروها او على بعض الجهات الشركه المنتجه لسلعه من السلع مجله مثلا او بتعرف ايش بتحط فيها كوبايه الشاي ولا قلم معينه مكتوب عليها اسم الشركه ولا اجنده معروفه قال جواز الهدايا الكريئه واستحباب قبولها ما لم يمنع من ذلك مانع وعدم جواز الرجوع فيها بعد قبض المهدي بعد قبض المهدى اليه لاحظ قال هدايا الكريئه اقل هدايا تربويه يعني انت مش رايح تشتري حتى مثلا احيانا بيقول لك هنطلع رحله مدرسيه للمصنع من المصانع الطلبه مش رايحين يشتروا ده رايحين يتعرفوا على سير الانتاج في المصنع وكيفيه عمل الالات فاحيانا تلاقي بعض المصانع مجهزه للاطفال ايه او الطلاب فدي ايه تقدر ياخذه اما شنطه مثلا باسم المصنع او كراسه او مجالم او مصاطر خلي بالك هذه هدي ليست ليست هديه ترويجيه ما لها علاقه بالشراء طيب سته قال الهديه الترويجيه اذا كانت تلعه فلها ثلاثه احوال يعنيها دي ترويجيه زي ما قلت لك يقول لك لبن الاطفال دي مثلا 58 جنيه هبعلك ب 50 وعليها هديه هتلاقي اقبال الناس على النوع مثلا من اللبن وقت وجود الهديه ايه اكبر من المعتاد حصل ولا لا فاصبحت الهديه تعمل في ترويج السلعه فلها علاقه بالشراء فمن اول هنا هنخش في الجد خلي بالك قال ان الهدايا الترويجيه اذا كانت سلعه فلا تلتفت احوال الحاله الاولى ان تكون الهديه موعودا بها المشتري اشتري كذا ولك هديه احيانا تفتح تاخذ هديتك من الموزع تاخذ هديتك من المنتج الفلاني فتروح انت للمنفذ الفلاني عشان تاخد طيب قال ان تكون الهديه موعودا بها المشتري بعض محطات البنزين تقولك لو عبيت ب30 جنيه مثلا تاخد علبه مناديل فايل بكم منديل طيب فالهديه معروفه ومعروف النوع انت موعود بها منهم ان وصلت لحد معين طيب تعال نشوف الاحكام ان تكون الهديه موعودا بها المشتري فاقرب ما تخرج عليه حينئذ انها وعد بالهبه يجب الوفاء به ويثبت لها ما يثبت للهبه من احكام اذا جائز الحاله الثانيه دي الحاله الاولى الحل الثاني ان تكون الهديه غير موعود بها انت رايح تموت بنزين ما تعرفش اصلا ان المحطه ديت بتعطي هدايا او داخل المحل تشتري محل لم يعلن انه هيدي هدايا ما اعلن اصلا ولا وعد بهدايا مش فتفاجأ ان بعد ما نشتري توصلك بدك لك حاجه ولا بدها هديه واضح فاقرب ما ما تخرج عليه حينئذ انها هبه محض الحاله الاولى وعد بالهبه الحاله الثانيه هبه محضه جائده بدون اشكال الحاله الثالثه ان يكون تحصيل الهديه مشروطا بجمع اجزاء مفرقه في افراد سلعه معينه زي صور اللي تتركب ان يكون تحصيل الهديه مشروطا بجمع اجزاء مفرقه في افراد سلعه معينه زي شيبس مثلا نوع معين من الشيبس الشركه تنزله تقول اذا جمعت صوره تلفزيون لا اذا سمعت صوره دراجه افراد كل عام معين وما اشبه ذلك فتخرج حينئذ على انها هبه محرمه لما تفضي اليه من الاسراف والتبذير وكونها من الميسر المحرم ممكن واحد تلاقيه بعد 10 12 كيس تحصل صوت شيء با يعني غالي الثمن وواحد يفضل طول حياته اشترى له الاسره والعيله ولما يجي اخته وعيالها يزوروه ياخد اتعلم يجري اشتري لكم مش عارف ايه تعزوا تشتروا كده لا, لا. كده احسن هو لا يقصد بذلك وجه الله انما يقصده ان صور الهدود وتيد الاولاد كل الولد عاوز يحصل يحصل خاصه نص الصوره فتجد كل شويه ان ابوه وامه هات هات قد يزداد له الامر فيطلب من الضيف من يجره بجنيه فهي صحيح حط بالك قد يتطور به الحال فيبدا ايه تتمد على الفلوس وياخذ علشان تحصل الصوره تجر الى مثل هذا واقع معروف ونتامل بعض الناس انا وقفت عليهم كانت الاتجاه كانت الهديه انه يشتري عدد معين من البان سائله تشرب يشتري او يكبه هو عاوز يوصل الى العدد المطلوب بصرف النظر عن حاجته او عدم حاجته اليه يضطر الى اطراف تمدير ويكون شيء غير جيد اللي بيشترى او اللي بيروج بهذه الطريقه بيكون في اجود منه بيكون في اجود منه في السوق غالبا طبعا ان الهديه الترويجيه اذا كانت منفعه فلها حالان خلاص الهديه اذا كانت سلعه تقدم اذا كانت منفعه انه هيدي لك تذكره طيران مثلا لجهه فتذكره أو اتوبيس لمكان معين مجالا دي منفعه ولكن من هديه ترويجيه اذا كانت منفعه فلا حالان ان تكون المنفعه موعودا بها المشتري فالحكم في الحال الاول فيه حديث هديس.. لطيف الحاله الثانيه ان تكون منفعا مبذوله دون وعد سابق فتحرج شيئا اذ على انها هبه محضه تقدم لكن في صور اخرى من المنافع لم يذكرها هنا ربما ذكرها في موضع اخر الحالتان اللي في المنفعه هم الحاله الاولى والثانيه في السلع لم يذكر غير ذلك لكن موجود الان منافع بيدها لك يشترط عليك فيها بذل مال معين عن طريق مثلا الاتصال والاستفسار او او ارسال رسائل كل رساله مثلا ب2 جنيه ب3 جنيه في الشهر ما تكلفوش كده او اتصال على رقم معين الدقيقه بتطلع بجنيه ونص مثلا علشان اذا صلت كم مره واكثر نشط صالاً على شيء او استفسارا او وتقفله تذكره مثلا هذه تلحق بالنوع الثالث في الفقره السابقه وسياتي ان شاء الله تعالى بس خلينا نمشي شويه ثمانيه ان الهدايا الاعلانيه لما في هديه تذكاريه هديه ترويجيه هديه اعلانيه اللي هي معينه هي ايه العينات اللي بتبقى هديه اعلانيه القصد منها الاعلان عن اه ان الهدايا الاعلانيه اللي هي العينات يختلف حكمها باختلاف المقصود منها فان كان مقصودها التعريف بالسلعه وخصائصها وما الى ذلك فانها تكون هبه جائزه شركه معينه تنتج دواء جديد القصد من العينات دي اللي يودوها للصيدليات والاطباء فقط ان هم يعرفون بالمنتج هذا قصدهم لا حرج اما ان كان مقصودها ان تكون نموذجا لما يطلب في السلعه من مواصفات فانها تكون حينئذ هبه جائزه كما تقدم الا انه يجب ان تكون مطابقه للواقع في بيان حقيقه السلعه يعني ما ينفعش يكون العينه اللي هجيبها لك مخالطه من الشيء اللي انت هتشتريها على اساس هذا النموذج حتى لو فين انا بقول لك في الرز ولا في الغله ما تقول لك هات لي عينه تدي له عينه الاصل ان انت بتبيعه من نفس فالعينه بتكون نموذج فالكانت مطابقه تماما فالعينات اللي بيملوكها الصيدالي أو الطبيب في بجائزة يبقى الحكم في الشركة إذا كان المنتج أنا بمثل بالدوى يعني إذا كان المنتج اللي يتم عليه العقد بناء على رؤية النموذج كان نموذج فلا إشكال أما إذن غير ذلك فهو دخل في الكذب والغراب والراجح طبعا كما تقدم معنا انه يجوز الشراء بالنموذج يجوز الشراء بالنموذج سو ملعقه اي اله من الالات كنموذج تعقد العقد عليها على ان تسري منها 1000 جائز تسعه ان للهديه النقديه الترغيبيه صورتين ممكن تكون الهديه نقديه هيكون جوه كيس شيبسي شل امبريده ربع جنيه نص جنيه جنيه فاحيانا نخلي الهديه ايه نقديه قال لها صوره الصوره الاولى ان تكون الهديه النقديه في كل سلعه يعني جميع افرض سلعتها لكن بقيم مختلفه وانت ما تعرفهاش مش مكتوب عليها ما بتكتبش عليها دي ربع ولا يقول لك في هديه في جوه فلوس بيشتري عشان الفلوس اللي جواه فهو بيشتري سلعه معلومه ومعها نقد مجهول يبقى نقد معلوم في الطرف الثاني نقد مجهول وسلعه مره معنى تحكم الربا ان حكمه ايه ربا لعدم العلم بالتماثل عدم العلم التماثل والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فيه الحكم بالربا ايضا معنا حديث فضاله بن عبيد في الكلاده التي كانت ذهب وخصوص اشتراها بذهب ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى تفصل فلا يجوز بعرباوي بجنسه ومعه غيره فلا بد من نزع هذا الغير حتى نعلم التماثل حتى نعلم التماثل الصوره الثانيه ان تكون الهديه النقديه في بعض افراد سلعه معينه يقول لك مش في كل سلعه احتمالك في علبه من العلب دي ممكن تلاقي فيها 50 جنيه علبه ثانيه ممكن تلاقي فيها جنيه علبه كتير فاضيه جيد قال فهي حينئذ لا تجوز لكونها نوعا من الميثاق وتحمل على شراء ما لا حاجه اليه قاما في تحصيل هذه الهديه فان اشتراها طلع بها الفنوس اصبحت حمله المعنيين من التحريم المعنى الاول اللي هو الربا والمعنى الثاني الميسك عشر عشر هذه مهمه جدا الهدية الترغيبية صار في النظر عن نوعها سلعة ولا منفعة قد تقدمها الشركة لجهة اعتبارية وزارة من وزارات مثل فما حكم تقديم هدايا المصانع والشركات للجهات الاعتبارية قال الهديه الطرغيبيه اذا قدمت للشخصيات الاعتباريه فلها حالان فلها حالان الحاله الاولى ان تقدم للجهات الاعتباريه نفسها يعني ايه يعني ما تقدمش لشخص بعينه داخل الوزارة لا ده هي هدية للوزارة مش للوزير ولا وكيل الوزارة ولا الموظف يبقى ليست لشخص بعينه واضح الصورة اللي مش هضحة فالآن بتدخل في ميزانية الوزارة تدخل الآن في المال العام تكونش مملوكة لواحد واضح؟ ان تقدم الجهات الاعتباريات نفسها فحكمها في هذه الحال يختلف باختلاف مقصودها ان كان غرضها التعريف بالسلعه فانها تكون حينئذ جائزه بذلا وقبولا انها تدخل في ميزانيه الدوله المال العام لا تملك لاحد بعينه أما إن كان القصد منها تسهيل أعمال الجهة المهدية أو ما أشبه ذلك فإنها حينئذ تكون رشوة محرمة فاضح؟ بدها الوزارة علشان نصلحه أصبحت رشوة وما انتهاش لحد بعينه وما انتهى للوزارة بعض الناس بيهدي للوزاره ارض قطعه ارض عشان تبني عليها كويس جدا اذا كان قصده ساعدت الناس ما. لكن اذا كان قصده انه بعد كده هيفتح مصانع وياخد تسهيلات ووي وي, وي صارت ايه يعني القضيه مش انه يهدي احنا نهدي الوزاره اسطول عربيات وزاره عاوز 10 عربيه فيدل الوزاره مش الوزير اي وزاره وتدخل في ملك صارت ملك عام للدوله مال العام مفيش اشكاله لكن كان قصده منها تسهيل اعماله اصبحت ايه اشو دي الحل الاولى يبقى الحل الاولى قد تكون جائزه وقد تكون محرمه بالنظر الى القصد من اعطائها الحاله الثانيه ان تقدم لمنسوبي الجهات الاعتباريه الان هيديها للوزير بعينه عربيه للوزير طب ما ملكه او قلم للوزير او محمول او غيره الموظف مصلح حكومي اي مصلح اي امكان المدرس في مدرسة حكومية اي مصلح ان تقدم لمن سوء من الاجهات الاتبارية فحكمه التحريم بذلا وقبولا بلا اشكال لان هدايا العمال غلول كما اخبرنا مصر السادس 11 11 ان المسابقات من حيث بذل العوض ثلاثه اقسام تقدمنا معنا في الدرس السابق القسم الاول متى تجوز المسابقه فيه بعوض وبدون عوض وهو المسابقه في الاسهام والابل والخيل تقدمنا عنها في الدرس الماضي القسم الثاني متى لا تجوز المسابقه فيه مطلقا وهو المسابقه في كل شيء ادخل في محرم من أو اوائلها عن وجه تقدم معنا ايضا القسم الثالث متى تجوز المسابقه فيه بدون عوض وهي المسابقه في كل في كل ما فيه منفعه ولا مضره فيه راجحه وهذا القسم لا يجوز بذل العوض فيه مطلقا سواء كان من المتسابقين او من احادهم او من اجنبي مثلا سبقه كره القدم سبقت الجري عن اقدام مثل سبقت رفع الاثقال ونحوها اذا ما دخلت بحرمه او التت عن واجب وليست فيها مضره الاصل الجواز فإن كان يبدأ في عوض كاس ولا دولي ولا غيره أصبحت محرمة لأنه لا جزء ذلك للعوض إلا في ثلاث أشياء وقد تقدم الكلام واضح الآن هنفرع على 11 كلام خطير 12 ألا المسابقات الترغيبية نوعان في مسابقات ترغيبية تروج السلعة ساكل السلعة الجريدة فأتنزل السؤال او كانت جهه ما في رمضان تقول لك اتصل عشان تجاوب على سؤال او سؤالين او ثلاثه الاتصال بيكون تكلفته ايه غاليه جدا ويتعمد الاطاله يحولك على كمبيوتر من كمبيوتر لكمبيوتر ممكن يقول لك استنى وفي الاخر يقول لك معلش ما احناش فاضيين نرد عليك بعد في هيبقى 3 4 دقائق بيحصل ولا لا اه بيحصل حصل معاك 13 دقيقه ما ردوش اورادوش وديجا بنونس خدت بالك اننا هنا الايه اليمان يضعف مسلم يحتال على اكل مال اخيه بطريقه عديبه ان المسابقات الطرغبيه نوعان النوع الاول ما فيه عمل من المتسابقين ويترجح تخريج هذا النوع على انه مسابقه على عوض من غير المتسابقين وعليه فان هذا النوع من المسابقات الترغيبيه محرم مثل ما مثلنا الجري على الاقدام او السباحه او نحوها النوع الثاني ما لا عمل فيه من المتسابقين وهذا النوع قسمان يعني ايه ما لا عمل فيه من المتسابقين الان شركه بتقول لك اشتري فيها عندها موديل ده ايه تشتري اشتريت ب 100 يديك كوبون معين اشتريت ب 150 كوبون ثاني او مثلا بكل 50 جنيه يديك كوبون مثلا او كل 10 جنيه يديك كوبون مثلا الكوبون ده يمكنك انك تدخل ايه سحب معين واضح كلامي انت راح تشتري فبيديك كوبونات هتدخل تحطها في صندوق بعد بياناتك بعمل سحب أسبوعي أو شهري أو طيب هذا النوع قسمان القسم الأول ما يشترط فيه الشراء وهذا محرم لكونه قمار نخذها قاعدة عندك أي مسابقة من مسابقات الطروجية إذا كان الشراء شرط فيها هي محرمة اخذ بالك يعني مثلا أحيانا بعض المسابقات يقول لك أحيانا بنعمل سحب وبعمل سحب حقيقي مرة في الشهر وبيد مليون جنيه في بالك في بعض المسابقات جينا نحسب عدد المتسابقين المشتركين على عشان السحب فكان الشركه بتكسب 30 مليون جنيه في الشهر تدي مليون وتكسب 29 مليون تكسبهم منين من الاتصالات اتصالات بس وانت مثلا ما غرمتش الا 13 هي جنسه بالنسبه لك ثاني والثاني غرم 13 10 و5 3 و4 اللي بياخد واحد بس والباقي كله تصيبه الحشره انفق ماله في غير طائل وربحت الشركه هذا الربح المحرم الشهر 1 29 مليون <تصفيق> ها <إيه؟ تصفيق> المهم هذه الاشياء القسم الثاني ما لا يشترط فيه الشراء وهذا القسم يخرج على انه هبه لمن تعينه القرعه وهو جائز لا حرج فيه فرضنا ان اي حد بيدخل المحل او المحل دخلت اشتريت ولا ما اشتريتش اي حد داخل بيديله مثلا كوبونات يسحب عليها وليس لها ادنى علاقه بالشراء لا ارتفاعا ولا هبوطا ها ترى في بعض الشركات بتبقى عاوزه الناس تعرفها بتبقى عاوزه الناس تعرفها في بالك لا موجود هذه الان كل هذه الانواع اللي بذكرها الشيخ لان من الواقع هذه اشياء اصلا اخذها من واقع الشركات طيب باقي فروع كثيرة جدا في هذه ال... يعني احنا وصلنا 12 و العنوان اللي عندي 20 عنوان كويس ادخل في التخفيضات وفي الضمان وفي الاستبدال ابتقات التخفيض الى اخر هذه الانواع والوقت لن يسعف فنكتفي اليوم بهذا القدر وان وجدنا وقت بعد ذلك الاشياء منقوله من كتاب فقه النوازل فقه النوازل واصل هذا الكتاب جمع فيه المؤلف كما كتب على الغلاف يحتوي هذا الكتاب على كافه القرارات الصادره عن المجامع الفقهيه في النوازل المعاصره وازاد على المجامع الفقهيه بعض الاشياء التي يحتاج اليها الناس والمجامع لم تنظر فيها بعد كالمسابقات الترويجيه والحوافز على الشراء اخذها من رساله ماجستير للمؤلف المذكور كتبت اربعه مجلدات فيه تقريبا جميع ابواب الفقه وهو كتاب جدير بالاقتناء فقه النوازل دراسه اصيله تفريقيه تاليف دكتور محمد بن حسين الجيزاني دار ابن الجوزي اظنها بالدمام نعم الدمام السعودي ولا فرع في القاهره طيب نكتفي بهذا القدر اللهم علمه صلى الله عليه وسلم وبارك ان محمد زكره الله